No, no, no, no. Fins demà! قلبي يا يبو هاي الناس مصلح يا يبو يا يبو شو اسوي له الجروح اللي بي هاي الناس مصلحتي على مطرحه مني فرحه وانا دموع نزلت على خد لا حد ولا